وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَحِيقُ الْقِتَالَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا لَكُمُ الْأَرْكَانَ سَرَابَكُمْ مَعِذَابًا أَمْ سَأَلَهُمْ كَتَبِدِينَ لَا تَلْكِرَة فَمَنْ شَاءَ تَخَذِ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلَا وَمَا تَشَاءُ أن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم مَا ثَابَنَ الَّيْمَا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُسَلَّمُ فَا الْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وََّعَاشِاتِ نَ الشّرَاء فَالفَارِ وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ويل يومئذ المكذبين ألم are